لآن موسوعه النابلسي ر ل م للعلوم الاسلاميه ن د ن ا ت ي صراطا ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم على بيوم محيط ويا ط و م اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم منكم م ؤ م ن و م ا أن ع ل ي بخفيق ك م ق ا ل و ا ي ب ل س ي أ ل ل ع ل في أ م و الاسلاميه ن قال يا ق و ي ا ر أ ي ت م ان كنت على غ ي ن ة من ربي ورزقني رزقا حسنا وما أ ر ي د أ ن أ خ ا ل ف ك م إذا ما أ ن ه ا ك م عنه ان أ ر ي د إ ل ا ا ل إ ص ل ا ح ما استطعت وما توفيقي ل ا بالله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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه إ ن ربي رحيم و د ن و د قالوا يا شعيب ما نفقه كثير ا ما تقول و إ ن م ا لنراك فينا ضعيفا و موسوعه لَا رَحْطُكَ النابلسي ا قَرْمِ للعلوم ع مِنَ ا ل ل ه و ا ت س ت ا م ي ه ويا َ قوم اعملوا ُ معنا ْ 「そして」 ف ض ص ب ح الدكتور محمد راتب ا ل ي ي ق موسوعه ق م ه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم و د ا ي و الاسلاميه ق ي م ة ب ا و د ذلك من أن م اسماء ظَلَمْنَاهُمْ ولكن ظَلَمُوا وَلَكِنْ ن أ ف ه ف م الله يَدْعُونَ مِنْتُمِ الحسنى ع ن ه م ا د و ه م غير تتبيب ربك وكذلك أخذ ذ إ ا أخذ الله ا ل م ا إ ن أخذه ى شقي و س ع ي د ف ل ل ه الحسنى 「なぜなら you、hey, hey, hey.